بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظلنا ولينس والجن وعلى الله كذبة وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظنتم بعث الله احدا وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا واننا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لان يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في لض أمراد بهم ربهم رشدا وإنا من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وَإِنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فمن أسلم فَأُولَئِكَ تَحْرَوُ رَشَدًا وَأَمَّ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمْ حَطَبًا وَأَلَّوْ يَسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَىٰنَهُمْ مَا أَنْغَدَ قَلِنَّ أَفْتِنَهُمْ فِيهِ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 وَلَنَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى علمون ما نضعفنا صرنا وأقل عددا. قل ندري أقربهم ما توعدون أم يجعل له ربي أبدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسل فإن إنه يسلك من بين يديه ومن خلفه غصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاق بما لديهم وأحصى كل شيء عددا